بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا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 لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأسبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا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 وقالوا يا ويلنا هذا يوم الجين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من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 وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طاضين فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ فَأَوْيْنَاكُمْ إِن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 أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابَهُ وَعِضَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمُ الطَّلِعُونَ فَالطَّلَعَ فَرَأَهُ فِي سَوَائِ الْجَحِيمِ قَالَتَ اللَّهُ إِن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 لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلنا فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم قلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لاكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن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 سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم اغرقنا الآخرين وإن من شيعةه لإبراهيم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 فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مجبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون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 وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما ما محسن وظالم لنفسه مبين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 إِلَّا قال لقومه يَعْلَمُ تتقون بَيْنَ بعلا وَمَا خَلْفِهِمْ الخالقين الله ربكم ورب ۚ إِنَّمَا الْعِبَادَةُ لمحضرون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 لا لبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبذنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون. فآمنوا فمسعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إلاثا وهم شاهدون ألا إنهم ихم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاربون أصفى البنات على البنيين ما لكم كيف تحكمون أ تذكرون أم لكم سلطان مبين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 فانكم وما تعبدون ما انتم عليه بفاتنين الا من وصال الجحيم وما منا الا له مقام معلوم وانا لنحن الصافون وَإِنَّا لَنَحْنُ المسبحون وَإِنْ كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فَكَفَرُوْهُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَةٌ لِّعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَصَرُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْعَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَالتَّاحِينَ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابٍ لَّا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ